بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتم التسليم مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات كم نحن مسرورون حقيقة بتجدد هذا اللقاء في برنامجنا القوارير نحن مرارا وتكرارا أعدنا عليكم سبب تسميتنا لهذا البرنامج بالقوارير وذلك لأن بعض الإخوة والأخوات قد لا يكون تابع البرامج التي قبل أو الحلقات التي قبل وبالتالي يقع في نفسه يقول إيش يعني القوارير هذه فنحن ذكرناها مرارا ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا من سفر والنساء يركبن في الهوادج جمع هودج فوق الإبل فكان هناك حاد يحدو بالإبل اسمه أنجشه. أنجشه وأنا نسيت أن نرحب بالشباب ورحب بكم شباب أيضا فهذا الحادي اسمه أنجشه ينشد بصوت رخيم لطيف يعني فتسمعه الإبل فتسرع فأسرعت الإبل فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على النساء الراكبات في الهواذج أن يقعن فقال رويدك يا أنجشه رفقا بالقوارير فنحن الآن نكلم القوارير ونحن أبناء قوارير نحن أبناء نساء فالنساء لهن حق علينا حقيقة أن نثير مواضيعهن فهن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا وكما ذكرنا سابقا هن نصف المجتمع وهن اللاتي يلدنا النصف الآخر فهن المجتمع كله أنا أرحب أيضا بالشباب الذين عندي اليوم سنتكلم عن امرأة سماها أهل التاريخ خطيبة النساء قد لا يكون في الحقيقة لها قصص كثيرة في السيرة لكن يعني لما أردت أن أختار النساء التي نتكلم عنهن حاولت أنا تجنب قدر المستطاع النساء التي يكثر الكلام عليهم غالبا لو نتكلم عن مثلا خديجة عائشة حفصة يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام المشهورات أو أو مثلا غير المشهورات من نساء الصحابة أو التابعين لو تكلمنا عن الخنساء أو غيرها في الغالب أن الكلام يكثر على هؤلاء النساء وبالتالي يصبح ما يسمعه منا الإخوة والأخوات تكرار لما كانوا يسمعونه في غيرها فأردت أن أمر على أسماء لا تكون أسماء مشهورة نحن سنتكلم اليوم عن امرأة هي خطيبة النساء هذه المرأة جاءت يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه قالت يا رسول الله نحن معشر النساء نقعد في البيوت وأنتم تخرجون إلى الجهاد في سبيل الله فإذا خرجتم نرعى أطفالكم ونحفظ أموالكم ونحن مواضع شهواتكم ومواطن خدمتكم وذكرت فضل النساء على الرجال وأنتم يا رسول الله تشهدون الجماعات وتجاهدون في سبيل الله وتطلبون العلم ونحن قواعد في البيوت يا رسول الله فهل نشارككم في الأجر فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال هل سمعتم أمرأة أحكم أو أبلغ أو أعقل من هذه المرأة قالوا لا يا رسول الله والمرأة قالت يا رسول الله أنا رسولة من ورائي من النساء في أول كلامها قالت أنا رسولة من ورائي من النساء إذن معنى ذلك أن النساء اجتمعنا ثم تكلمنا بشيء مفيد وبدأنا يتناقشا في شيء ينفع الأمة وبدأت كل واحدة تقول لماذا الرجال يجاهدون ونحن لا نجاهد لماذا الرجال يصلون الجمع والجماعات واجبا عليهم ونحن غير واجب فبالتالي نتكاسر ربما عن الخروج إلى الجماعة والجماعة لماذا؟ فلما تناقشنا في ذلك قالت أسماء أنا أنهي لكم الموضوع أنا أذهب وأسأل النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت وجلست بين يده وقالت هذا الكلام قالت نحن معاشر النساء كذا وكذا وكذا وذكرت ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لهم كما تقدم هل سمعت مرأة أحكم أو أعقل أو أبلغ من هذه المرأة؟ قالوا لا فقال صلى الله عليه وسلم اذهبي فأبلغي من ورائك من النساء أن حسنى تبع للمرأة لزوجها يعني عنايتها بزوجها وتجملها له تغنجها له ونحو ذلك قال أن حسن تبع للمرأة لزوجها وعنايتها بولدها وحفظها لبيتها يعدل ذلك كله نعم يكون هو نفس الأجر ما معنى هذا الكلام معناه يا جماعة أنه النبي عليه الصلاة والسلام يشير لها أن المجتمع ينقسم إلى قسمين جبهة خارجية وجبهة داخلية الجبهة الخارجية لا يمكن أن تستمر إذا ما في جبهة داخلية والجبهة الداخلية لا يمكن تستمر إذا ما في جبهة خارجية إذا الجبهة الخارجية لو الرجل يذهب يجاهد في سبيل الله ويحضر الجمع والجماعات ويسافر في الدعوة إلى الله وغير ذلك وبيته ليس فيه أحد يحفظ البيت ويقوم على مصالح الأولاد ويحفظ المال ويغسل ملابسه ويعد له طعامه ويبيت معه في ليله ويؤانسه ونحو ذلك إذا ما في أحد عنده في البيت يفعل هذا مشكلة لن يستطيع أن يواصل وهو في الخارج في خارج بيته في الجبهة الخارجية كذلك المرأة في جبهتها الداخلية إن لم يكن هناك أحد يحميها ويصون عرضها وينفق عليها ويقوم على شأنها ويرفع رأسها ونحو ذلك وإلا لن تستطيع هي أيضا أن تقوم بالجبهة الداخلية فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه عن هذا الأمر يقول أخبري من ورائك من النساء أن المرأة إذا قامت بواحد اثنين ثلاثة أربعة وذكر لها واجبات المرأة في البيت أنه يعدل ذلك كله يعدل كل ما يفعله الرجل من أمور حقيقة لي بعض الوقفات أسمى بنت يزيد ابن السكن رضي الله تعالى عنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا عدد من الأحاديث وهي وفدت عليه في السنة الأولى للهجرة جاءت مهاجرة إلى المدينة توفيت في السنة الثلاثين للهجرة أسماء بنت يزيد هي التي روت قول النبي عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في ثلاث آيات من كتاب الله في البقرة وآل عمران وطاها هي التي روت هذا الحديث وهذه السور الثلاث اجتمعت في قول الله تعالى تكرر فيها كلها في سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول سورة آل عمران الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أوفي في أوسط أو في أواخر سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة فهي التي روت هذا الحديث فذكر ابن القيم وابن تيمية وعدد من أهل العلم أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الحي القيوم وهي التي روت هذا الحديث تميزت أسماء حقيقة بعدة ميزات من أهم هذه الميزات أو تدري خلني أسمعها منكم حتى يعني نحرككم قليلا لألا يغلبكم النوم يعني إيش نستفيد من يعني من من أسماء وقدراتها وغير ذلك. إيش رأيكم؟ الشيخ كيم نستفيد أنها استطاعت أو عرفت أين تجد سؤلها وحددت مكان الذي تتسأله أحسنت. ومكان آه. السؤال يعني لا سيما نحن الآن في فوضى الفضائيات وما شابه ذلك. م. وكل يومين نشوف يطلع لنا من لا يفقهون في العلم شيء ويفتون وهذا أتوقع في خطر شديد على الأمم الإسلامية أحسنت. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحديد مكان معين وموجه للفتوى جميل. السؤال لا سيما أن أغلب النساء الآن صار أسئلتهم كلها عن طريق الفضائية. جميل. طبعا هذه هذه مسألة مهمة مسألة آه, توحيد مصدر التلقي صاحب التعبير يعني هي لما أرادت أن تسأل لم تذهب إلى أثناً أبي بكر ولا عمر ولا ولا إلى غيره من الصحابة أو إلى تسأل زوجها مع أن يعني أبي بكر وعمر وربما أن زوجها أيضاً هم يعني قادرون على أن يجيبوها لكنها ذهبت إلى المصدر الذي تظن بأنه يعني هو خير من غيره وهو الذي يفتيها أيضا اليوم حقيقة في من نتلقى منه العلم هي المرأة كانت حريصة على طلب الآن في من نتلقى منه العلم الأصل ألا يتلقى العلم إلا من الثقات أما يا جماعة لما نبدأ نستمع إلى كل أحد يتكلم ونتلقى منه العلم دون أن نعرف مقدار علمه ومقدار فهمه فقد يبدأ يتلاعب بعقولنا مع الأسف يعني واحد كان يتكلم في أحد الفضائيات قبل فترة فاتصلت به امرأة تسأله عن عذاب القبر ونعيمه فقال لها يا بنتي ما في شيء اسمه عذاب قبر ما في شيء هذه يعني سوالي عديث ضعيفة ذهبت وبحثت المسألة أنا تخصصي في الدكتوراه عقيدة ومذاهب معاصرة وأديان فهو هذا تخصصي مسائل عذاب القبر والنعيم والصراط وغير ذلك بحثت المسألة فوجدت فيها خمسين حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثلاث آيات في القرآن لما ذكر الله تعالى آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون شد العذاب معناه يعرضون على النار في قبورهم كما قال عليه الصلاة والسلام أن القبر إما يكون روض من رياض الجنة وحفر من حفر النار فكون الإنسان يبدأ يتكلم بغير علم شرعي ويتلقى منه الناس هذه مشكلة لذلك أنا أشير إلى ما أشار إليه عمر وهو أن تكون المصدر التلقي موثوقاً نعم نقول نحن لأخواتنا وبناتنا نقول احرصي على طلب العلم لكن ليس أي موقع في الانترنت تقبلينه ليس أي متحدث تقبلينه منه ليس أي رسالة تأتي إلى هاتفك مسج تبدأين ترسلينها انشر تؤجر أحيانا أحاديث ضعيفة كلام لا ينبغي وما يستفيد من هذا شركات الاتصالات والمسألة كلها نشر لأحاديث ضعيفة يبدو أن تشتغل في الشركة أظنك أنت لا تزعل علينا يا أبو نورة طيب سموا شنو نقطة اللي عندك عشان نرضيك الحرص الصحابيات أو النساء آه على العمل أحسنت مسابقتها, مسابقتها على العمل الصالح نعم الخيرات الجميل يعني هي أول سؤال سألته النبي عليه الصلاة والسلام إيش قالت قالت يا رسول الله سبقنا الرجال معنى ذلك ليش يسبقونا الرجال الهمها العالية حقيقة يعني الصحابة عموما كانوا يتميزون بهذا أعطيك أعطيكم مثالا عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنت أتمنى يوما أن أسبق أبا بكر إن سبقته يوما يقول فجمع النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة يوما فوافق ذلك مالا عندي فجئت وقسمته نصفين القصة مشهورة فلن أكملها جاء أبو بكر بماله كله شوف جاء مرة الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله سبقنا إليك الأغنياء سبقنا الأغنياء قال ليش سبقوكم الأغنياء قالوا إن إخواننا الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد ولكن عندهم فضول أموال عندهم أموال عن حاجة فيتصدقون ولا نجد ما نتصدق دبرنا يا رسول الله نحن لا نريدهم أن يسبقون إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم أما جعل الله تعالى لكم شيء أن تتصدقون به قالوا من أين ما عندنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم قالوا بلا. قال تسبحون في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون ثلاثا, وثلاثين, وتكبرون ثلاثا وثلاثين وفي رواية أنه أمرهم أن يتموا المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا أهل الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير بدأ الصحابة الفقراء يفعلون ذلك يعني بعد الصلاة بدأ أبو هريرة يسبح أبو ذر يسبح أبو الدرداء يسب... بدأوا يسبحون الأغنياء عبد الرحمن بن عوف أبو بكر أغنياء الصحابة بدأوا ينظرون فإذا في, في تسبيح قالوا إيش القصة قالوا والله علمنا النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ الأغنياء يسبحون شوف التسابق يا أخي للخير جاء الفقراء مرة ثانية يا رسول الله قالنا قالوا بلغ إخواننا الأغنياء ما فعلنا ففعلوا مثلنا دبرنا فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء أحسن فرصة الأجر أنا أقول ينبغي على المرأة أن تتسابق إلى الخير كما أن الرجل يسابق تخيل يا أخي أن أسماء بنت يزيد بن السكن قاتلت في معركة اليرموك لما اجتمع المسلمون في معركة ال... اليرموك وكان معهم النساء فلما كان في آخر القتال اشتد القتال على المسلمين حتى بدأ بعض المسلمين يفر فجاءت أسماء معه مجموعة نساء وأخذنا أعمدة من يعني خشب أعمده من من خشب وأخذنا يقف في آخر الصفوف الرجل اللي راجع يضربونه يقول ارجع قاتل ايش اللي يجعلك تهرب شوف يا أخي يعني, يعني هذه القدرة حقيقة على الشجاعة والثقة في النفس جعلتنا تستحق أن نتكلم عنها اسمها بنت يزيد وللصحبيات كثير ومع ذلك لم نتكلم عنهم لكن لأنها متميزة سأستمع ما عندك يا أبو نورة لكن بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله الله الرحمن الرحيم كنا توقفنا ونحن نتكلم عن أسماء بنت يزيد بن السكن ذكرنا لكم من قبل أنها صحبية جليلة وكانت وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام في أول في أواء الهجرة في السنة الأولى للهجرة وذكرنا لكم أنها لما احتيج إليها في القتال قاتلت ذكرت أنها أمسكت ألواح من خشب وترد الرجال تقول إذهب وقاتل كن رجلا وقفنا على سؤال اللي لأبي نورة سم سمر عدو كان أقصد من فيه صحاباته للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من قبل أن أعمار أمتك بين الستين والسبعين ومن قبل أن كانت أعمارهم أكثر من ذلك فكيف أنك يعني كيف ندرك في أعمالهم فقال الله أب أبدلكم بها بليلة القدر والاستغفار أحسنت طبعا الكلام صحيح الذي ذكره ابنوره وإن كنت أنا لا أذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لكن فعلا الأمم السابقة كانت أعمارهم أطول من الأمة حتى يذكرون من الطرائف أن امرأة من الأمم السابقة مات ولدها الصغير فجلست تبكي عنده ف... ها تعرف القصة؟ لا تكمت فمر بها رجل حكيم قال لها لماذا تبكي قالت ولدي مات صغيرا ولم. شبابة. إيه في مات متع بشبابه فقال كم عمره لما مات؟ قالت عمره خمسمائة سنة مات صغير فقال اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين, بين, الستين بين الستين والسبعين قالت بين الستين والسبعين قال نعم فقالت لو أدركتهم لقضيتها هي. في سجدة لله الله أكبر قالت لو أعطاني الله أعمارهم لقضيتها مثل ما قال محمد لقضيتها في سجدة واحدة يعني ستين سنة بالسبعين سنة شوي. ما, شوي. أي ما هي لكن الله عز وجل عوضنا نحن بليالي فاضلة وغير ذلك وهذا أيضا يدلك على وجوب استغلال الأوقات الفاضلة مسابقة في الخيرات لكنني أعود إلى أسماء بنت يزيد بن السكن حقيقة هذه المرأة لما رأت أن هناك أبواب من الخير لا تستطيع المرأة أن تطرقها بدأت تبحث عن أبواب أخرى مسموح للمرأة أن تطرقها بمعنى مثلا المرأة ليست يعني لم تخاطب بأمر الجهاد الرجل هو الذي خوطب فلما قرأت هي في القرآن أن أمر الجهاد له فضل عظيم عند الله قالت طيب أنا أريد أني أحصل هذا الفضل طيب أنت لا تستطيعين أن تحصليه لأنك امرأة ولم تؤمري بالجهاد فما الذي فعل؟ ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دبرنا يا رسول الله ابحث لنا عن حل نحن ما عندنا استعداد نرى الرجال يسبقوننا إلى الخير ونحن جالسون هكذا فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبرها به نعم يا سلطان أحسنت سلطان. شديد يا شيخ محمد وهمتها العالية لأنها تطرق باب الخير ونم يمنعها وجود رجال أو إن أحسنت هابا. جرأتها أي جرأتها كانت جدا واضحة لنا يعني فيها عبرة يعني. جسدنا كبير وبعكس الوضع الحاصل اليوم. شدة الخجل. تهذرون بالخجل إنه ما أبغى سل، ما أقدر أسل، في رجال عندهم مم. أحد مدري إيش صعوبة الوصول، بس مجرد محاولة بسيطة وخلاص. مم. طبعا الأصل الأصل أن المرأة يعني لا تتحدث بحضور الرجال إلا بقدر الحاجة هذا الأصل يعني وهي جاءت تكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نبي. ولأنها محتاجة إلى الكلام ومتحشمة ومتحشمة أيضا تماما ولأن الذين موجودين عند النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من من الأخيار ومن الصحابة الكرام يعني ليس في مكان لكن أنا لذلك سميت خطيبة النساء مثل ما ما تفضلت سلطان لكن أنا سأريد عليكم مسألة تكلمها أمام الرجال بهذا الأسلوب وبهذه الصراحة ويا رسول الله نحن يعني نحفظ بيوتكم ونفعل ونفعل هل هذا يعني إطلاق العنان لكلام المرأة مع الرجل الأجنبي عنها دون قيود إيش رأيكم أنتم يعني لو امرأة احتاجت أن تصلح هاتفها فاتصلت على مثلا اتصلت على شركة الصلاة وقالت أنا والله عندي الهاتف خربان وأريدكم أن تعدلوا كذا أو تصلحوا كذا أو كذا يعني هل هذا حرام؟ أو مثلا ذهبت للطبيب قالت يا دكتور أنا ولدي عنده حرارة وعنده كحة وكذا. ما فيها شيء. طبعا ما يكون في التمنج أو دلع في الحديث أو شيء يحدث وصراخة. يكون مطلوب عند الحاجة. طبعًا. مم مم عند الحاجة. إذا في من يحبيها يفهم بأنها ما كان بها. إذا في امرأة خطب بها كان بها. إذا ضرت إنه ما في إلا هي ما في إلا الرجل بقدر ما أقول. عموما تكلم المرأة مع الرجال الأصل فيه الجواز ترى ما في بأس. الأصل فيه الجواز يعني أنت لو دخلت مثلا امرأة أجنبية عنكم بيتكم وقالت سلام عليكم يا سلطان كيف حالك ساك بخير وهي ابنة عمك ابنة خالك دون أن يكون فيه تغنج وترقيق للصوت وميوع في الكلام وحاولة سثارة الغرائز إذا كان كلام جاد ما في بس هؤلاء النساء يتصلن الآن على البرامج الفضائية وتسأل سئلة جادة وتتكلم بكلام جاد وهناك مجموعات من النساء أعقل والله من الرجال أليس كذلك؟ أليس بعض النساء في عقلهن وإدراكهن وحكمتهن أحكم بمراحل من آلاف الرجال؟ بلى وأي عقل يقارن بعقل بعض النساء اليوم الداعيات المخترعات؟ ال العاقلات بعضهن مشرفات على مواقع في الانترنت دكتورات في جامعات أحسان تساتذة بلا شك أن هذا له تأثيره لذلك مكالمة المرأة للرجل ما فيها بأس عموما لكن أهم شيء أن تكون للحاجة بقدر الحاجة هو أن يكون منها نفع وبدون بدون تغنج وترقيق صوت نحو ذلك حتى لا يؤدي هذا إلى استمتاعه بصوتها لأن صوت المرأة نوع من الاستمتاع به، أحسنت كذلك أن لا يتعلق قلبه يعني لا يحصل عنده يعني تعلق بها أو يحصل عندها هي تعلق به. في مسألة أخيرة مهمة حقيقة أيضا أن نطرحها حرص أسماء رضي الله تعالى عنها لما رأت مشكلة عند النساء على أن تبحث لها عن حل هي جاءت قالت يا رسول الله أنا رسولة من خلفي من النساء دليل أن النساء لما جلسنا ما كانت سوالفهن عادية. النساء الصحابة لما جلسنا تكلمنا في إيش في مواضيع مهمة أي يعني يتكلم يقولنا ليش الجهاد الرجال هم يجاهدون قالت والله ما لنا أجرهم إلا لا فقامت إسماء قالت أنا أبحث لكم عن الحل أنا أذهب الآن أجيب لكم حل المشكلة ذهبت إلى النب عليه الصلاة والسلام تعالي اليوم انظر إلى مجالس نسائنا الآن النساء يجتمعن ربما أحيانا غير الموظفات يجتمعن في الضحى أحيانا ربما يجتمعن أحيانا العصر بعد العشاء يجلسن جلسات أحيانا مع بعضهن البعض ما هو نوع الأحاديث والسواليف التي تثار في هذه المجالس راحت طبعا هو ليس غيبة إن شاء الله كلها حتى ما نسيء الظن بهن حتى الرجال ترى ما يسلمون من الغيبة يا ابو نورا يعني المسألة هنا وهنا لكن أحيانا قد لا يكون غيبة إن شاء الله أو لكن يكون كلام غير مفيد أحيان حتى رأي حتى عند الرجال لو أسألكم الآن أمس لما جلستوا في الاستراحة إيش سوالفكم بتقول لي بتقول والله شيء قرأت صحيح البخاري وختمنا صحيح مسلم وقرأت تفسير قول الله واحد في الغالب أنها سوالف يعني رياضية. رياضية وعن العمل واتصل عليه واحد مرة وقال كذا والهاتف الفلاني خربان ولا عندي أخوي بتزوج وقصة زواج في الغالب أنها أحاديث عادية لكن الذي نريد أن نصعد به مجالس رجالنا ومجالس نسائنا وأركز على النساء لأن المثال الذي نذكره مثال نساء أن يكون الحديث الذي يثار أحاديث يستفاد منها النبي عليه الصلاة والسلام يقول في روها ابو داود ما جلس قوم مجلسا ثم لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار كأنما اجتمعوا على جيفة حمار ثم تفرقوا عنها وفي رواية قال إلا كان عليهم هذا المجلس تره يعني حسره وندامه في يوم القيامة دل هذا على أن المجالس التي تجلسها النساء لا بد يا أخي أن تكون يعني فيها نوع من الفائدة ما الذي يمنع مثلا من أنهن لما جلسنا سواليف وأحاديث قالت واحدة يا جماعة ما رأيكم من أقرأ عليكم تفسير سورة قلوا الله وحد وموجودة معها في الهاتف مثلا تر أرسلت إليها بلوتوث فقرأتها أو رسالة طويلة جاءتها فقرأتها تفسير قلوا الله وحد ما رأيكم أن أقرأ عليكم مثلا أحكام الحيض عند المرأة سئل الشيخ فلان فلاني عن أحكام الحيض عند المرأة وكذا وكذا أنا فوجئت أنا إمام مسجد وفوجئت ببعض الأخوات يخبرنني في رمضان تدري أن في رمضان يأتي النساء يصلين التراويح مع الإمام ففوجئت أن بعضهن تدرك معنا تأتي متأخرة في صلاة العشاء فتدرك معنا ركعة واحدة مثلا اللي هي الركعة الرابعة ثم تسلم وخلاص ما تقضي ما تدري كيف تقضي الصلاة وراء الإمام يعني حقيقة نوع من الجهل ما تدري كيف تقضي الصلاة وراء الإمام طيب أنت ستذهبين وتصليم مع الجماعة يا بنتي ليش ما حرصتي حرصتها الآن تتعلم مدى منك جئتي الآن ليش ما حرصتي على أن يكون عندك معلومات في كيفية الصلاة الآن بعض الأخوات أحيانا تكثر السؤال عن أحكام الحيض وتأتي رسائل كثير على هاتفي فضيلة الشيخ أنا خرج مني دم لونه كذا وانقطع كذا ثم جاء مدري كذا طيب يا أختي لو قرأت كتيبا عشرين صفحة عن أحكام الحيض ما احتجت أن تسألي كل مرة أحيانا بعضهم يقع عندها أمور في الصلاة ثم نفاجئا ما عندها معلومات طيب ما الذي يمنع أن تحرص على أن تتعلم هذا الذي أقصده أنا وهذا الذي فعلته أسماء رضي الله عنها لاحظت أن النساء يجهلن شيئا معينا يتناقشن في أمر معين قالت وعند جهينة الخبر اليقين أنا أذهب الآن وأأتيكم بالخبر وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألته ثم رجعت بعد ذلك حرص المرأة على أن تتعلم بالقراءة الاستفادة مما تجلس عليه في الانترنت وأنا أدعو دائما أخواتي إلى هذا حقيقة أنك ما دام أنك جلست على الانترنت لمدة ربما ساعة وساعتين لا يكون هذا الوقت كله يمضي عليك هكذا هباءا وربما شاهد ولا نظر في بعض المنتديات وتسليه ولعب وغير ذلك لا احرصي على أن يكون الذي تقرئنه أشياء تزيدك معلومات مثلا المواقع التي فيها فتاوى الآن في موقع للشيخ بن باز في فتاوى في موقع اللجنة الدائمة الافتاء في المملكة ولغير ولغيرنا يعني حتى في مشايخ مصر مشايخ المغرب العربي والشام واليمن والعراق وغيره المصدر أيضاً لشيخ. أي يعني إذا كانت إذا كانوا ثقات الذين كتبت فتاويهم وإن شاء الله يعني لن نعدم هنا أو عند غيرنا مشايخ ثقات يستدلون بأدلة شرعية في أثناء يعني كلامهم وحوارهم قدرة المرأة على أن تستفيد من هذه الأمور وأن تنقلها أيضا إلى غيرها هي مأجورة أخيرا أختم بها وهي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من أسماء هذه الجودة مدحها وأثنى عليها ماذا قال لما انتهت من سؤالها قال هل رأيتم أحكم أو أعقل أو أبلغ من هذا السؤال إذا جاء إنسان وفعل شيئا حسنا ولدك أو زوجك زوجتك أو المرأة زوجها مثلا فعل شيئا حسنا أو أي إنسان ينبغي يا جماعة كما أننا نقول للمسيء أسأت؟ ينبغي أن نقول المحسن أحسنت؟ يعني فكما أني أقول لولدي يا ولد قم ذاكر دروسك كذلك أنا إذا دخلت ورأيته ذاكرا نقول بيض الله وجهك أنت بطل أنت أحسن واحد لأنك الذاكر دروسك نحن جرت عادتنا مع الأسف أننا حتى لو مثلا حتى لو اتصلت على مثلا الخطوط طيران باتتصل باحتجز، فالذي في الخطوط صارت أخلاقه سيئة. تجدني تضايق في الأخير وأقول يا أخي تأدب، أو ربما كتبت فيه شكوى. بينما لو رد عليه واحد أسلوبه جميل، ما تجدنا في آخر المكالمة نقول نشكر لك لطفك يا أخي وأخلاقك الحلوة وغير ذلك. أي أحسنت أو يقول إيش؟ هذا شغله, يقول هذا شغلة أصلاً، هذا شغلة ما هو ياخد راتب على هالكلام. <تصفيق> طيب يا أخي ما الذي يمنع حتى لو كان يأخذ راتب؟ حتى في تعامل مرة مع زوجها. أحيانا يأتي الزوج بي تقول له زوجة مثلا أنت مثلا مقصر الثلاجة فارغة ما فيها فاكهة ما فيها طعام زين فيذهب ويحضر إذا يوم من الأيام أحضر من غير طلب ما تجدها تقول الله يكثر خيرك ويبارك فيك ويغنيك ممكن تقول له زي ما قلت ابنورة أصلا هو واجب عليه أن يفعل نعم. كذا يا جماعة لابد أن نقول للمحسن أحسنت وأن نقول للمسيئسات حتى يحصل عندنا نوع من التعادل أس الله يوفقنا وإياكم ويرضى عن اسماء بنت يزيد من بن السكن التي أشغلت مجلسنا بالخير ويجمعنا بها وبصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في جنة أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات أشكروا لكم ولكن أيتها القوارير إنصاتكم واستماعكم إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته